بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ويؤلاء أخوات وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج سؤالات الصحابة والذي نتناول فيه بإذن الله تعالى جملة من سؤالاتهم المتعلقة بركن عظيم بل بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو ركن الصلاة وقبل أن ندلف جميعا نحن وإياكم إلى نماذج من تلك الأسئلة أود أن أشير إلى منزلة هذه الصلاة ومكانتها في شريعة الله عز وجل فإن من دلائل محبة الله تبارك وتعالى لهذه الصلاة ومنزلتها عند الله عز وجل أن الله تعالى لم يفرض فريضة على عباده في السماء إلا هذه الفريضة والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى فرض على نبي عليه السلام جميع الفرائض بواسطة جبريل إلا هذه الصلاة فإنه أول ما فرضها فرضها كفاحا بين بدون واسطة كان النبي عليه السلام يكلم ربه عز وجل في هذه الصلاة ومن محبة الله لها أنها فرضت على جميع الأمم وإن اختلفت صفاتها ومن محبة الله عز وجل لها أن الله تعالى أول ما افترضها افترضها خمسين صلاة في اليوم والليلة حتى خفف الله عز وجل هذه الصلاة إلى خمس صلوات هي الصلوات التي أجمع المسلمون عليها ولهذا تجد أنه لم يأتي في الشريعة من الترغيب في فعل فريضة من الفرائض موردة في الصلاة كما أنك لا تجد فيها من الترهيب في ترك شيء من فروض الإسلام أعظم مما ورد من الترهيب في ترك هذه الفريضة العظيمة ومن الأمثلة التي تدل أو من الحديث التي تدل على عظم هذه الشعيرة قبل ذلك نصوص القرآن الكريم أن الله عز وجل علق أخوة الدين على هذه الفريضة العظيمة قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولما ذكر الله عز وجل شأن أهل الكفر في النار عياذا بالله تعالى قال الله عز وجل عنهم ما سلككم في سقر أول جريمة ذكروها هي جريمة ترك الصلاة قالوا لم نكوا من المصلين لم نكوا لم نكوا من المصلين وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة جدا لا ترغيبا ولا ترهيبا فمن الترغيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يذهب الله بهن الخطايا فانظر كم يذهب على أولئك المفرطين الذين يتركون الصلاة من هذه الفضائل العظيمة وفي المقابل نجد الترهيب العظيم في ترك الصلاة كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك قال أو الكفر ترك الصلاة ترك الصلاة وفي حديث ابو رضي الله عنه عند الإمام أبي داود سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم أي بين الكفار والمسلمين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي حديث عباد رضي الله تعالى عنه في فضل الصلوات الخمس فمن أداهن كان له عهد عند فمن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فالمقصود من ذلك أيها الأخوة الأخوات أن شأن الصلاة عظيم وإن من المحزن أن يوجد في المسلمين اليوم تفريط في هذه الصلاة من بعض الناس يوجد فيهم تفريط وتقصير فيها فمنهم والعياذ بالله من يتركها بالكلية وهذا قد عرض نفسه لخطر عظيم وهو كافر عند جمع من أهل العلم كالإمام أحمد بل حكى ابن حزم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك بل قال أيوب السختياني وهو أحد التابعين الأجلة ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عبد الله بن شقيق العقيلي قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة فشأنها إذا عظيم فأقول أيها الشباب أيها الفتيات اتقوا الله عز وجل في هذا الركن العظيم فإن من زعم أنه يحب الله ورسوله وهو تارك كل فقد كذب دعواه لأنه لو كان يحب الله ورسوله حقا لحافظ على هذه الفريضة التي, ال التي أحبها الله عز وجل والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها بل كان يخبر أنها قرة عين عليه الصلاة والسلام وكان إذا حزبه أمر فزع إلى هذه الصلاة إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة جدا التي تدل على مكانتها في دين الله تعالى ومن أعجب الأمثلة في هذا أنه عليه الصلاة والسلام حينما أوشك أن يفارق هذه الحياة الدنيا لم يكن يسأل عن شيء أعظم من سؤاله عن صلات الناس جماعة في, في, في, في مسجده عليه الصلاة والسلام فقال كان يغمى عليه ثم يفيق ثم يغمى عليه ثم يفيق وفي كل مرة كان يقول عليه الصلاة والسلام أصل الناس أصل الناس أصل الناس لم يكن يشغله شيء وهو في هذه الحال الحرجة شيء أعظم من الصلاة وكان يقول كما عند الإمام أحمد وغيره الصلاة الصلاة ومملكة أيمانكم كان يردد ذلك قبل أن تخرج روحه الطاهرة الشريفة وتفيض إلى بارئها عز وجل هذا أيها الأحبة هذا تذكير بمكانة هذه الفريضة فمن كان تاركا لها فليتق الله وليعود إليها ومن كان مقصرا بحيث أنه يصلي ويخلي فعليه أيضا أن يتقي الله عز وجل فإن العلماء وإن اختلفوا في مسألة كفر تارك الصلاة إلا أنهم مجمعون على أن تركها والتقصير فيها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل ومن أحب الله ورسوله وقرأ كتاب الله وقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام عرف منزلة هذه الصلاة ولم يخطر بباله أن يفرط فيها إذا تبين هذا أيها الإخوة والأخوات فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسئلة تؤكد وتدل على عنايتهم واهتمامهم بهذه الصلاة فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل أو قال رجل يا رسول الله أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لوقتها والمعنى الصلاة أول وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ومن تأمر في هذه الثلاث وجد أن الجامعة بينها هو المبادرة إلى الخير والمبادرة إلى الإحسان فالصلاة مبادرة الإنسان إليها في أول وقتها إلا صلاة العشاء فقد دل الدليل على أن تأخيرها أفضل ما لم يشق على الناس مبادرة الإنسان بذلك دليل على حبها ومن أحبها فقد أحب ما أحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني بر الوالدين فإن فيه إحسانا إلى من أحسن الله إلى من أحسن إليك وأنت صغير لا تعي من أمرك شيئا والأمر الثالث الجهاد في سبيل الله عز وجل فإن فيه إحسانا لعموم الأمة بصد عوادي أهل الكفر والظلم والطغيان الذين يبغون على الأمة أو كذلك أيضا يكون في إحسان من جهة جهاد الطلب حينما تتوفر أسبابه الشرعية, حينما أسبابه الشرعية فيكون المجاهد في سبيل الله عز وجل بذلك محسنا غاية الإحسان حينما يدل الناس على دين الله عز وجل ويهديهم إليه بهداية الله تبارك وتعالى هذا نموذج من الأسئلة ونلحظ فيه من العلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على السؤال عن أفضل الأعمال وليس على مجرد أي عمل وهذا يدل على علو همتهم وعظيم رغبتهم في الخير وهذا ظاهر جدا وسيتبين بإذن الله تعالى في قادم الحلقات مزيد من الأمثلة على ذلك وهذا السؤال حينما يسأله المسعود أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون لمجرد معلومة أن أفضل الأعمال وصلت لوقتها كلا وإنما يسألون من أجل أن يبادروا من أجل أن يبادرو ونلحظ أيضا في هذا الحديث أدبا مهما في السؤال فإن بمسعود رضي الله عنه لما سأل هذه الأسئلة قال ولو استزدته لزادني وما تركته إلا إراعاً عليه يعني خشية أن أشق عليه وهكذا شأن طالب العلم مع معلمه وأستاده يسأل لكن لا في السؤال وكذلك لا يطرح أسئلة كثيرة قد يلحق الشيخة أو العالم المسؤولة من ذلك ضجر ومن نماذج الأسئلة أيضا التي سألها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما رواه الشيخان أيضا من حديث أبي هريث رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة فقال يا رسول الله رأيتك تسكت فماذا تقول فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت المش بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي هذا الحديث من العلم والفقه حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على السؤال وهذا شأن طالب العلم يلحظ العالم بحركاته وفي سكناته خاصة العالم الذي كما يقال حركاته وسكتاته مدروسة بمعنى أنها أنه لا يتقدم إلا بعلم ولا يحجم إلا بعلم فشأن طالب العلم مع هذا النوع من العلماء أن يجتهد في السؤال والبحث عن سر فعله الذي قد يخرج أحيانا عن المعتاد أبوه رضي الله عنه لاحظ أنها هنا سكتة قد تطول قليلا فسأل وهو الحريص على العلم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حريص على العلم على العلم كما في البخاري لما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد علمت أنه لم يسألني أو ألا يسألني أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهكذا شأن طالب العلم مع العالم يحرص على السؤال كما أشرنا آنفا قبل قليل وفي هذا الحديث من العلم أيضا بيان خطورة الذنوب على العبد فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وهذا ملحظ مهم فإن, فإن الذنوب إذا تسلطت على القلب أورثته حرارة تؤثر عليه وتفسده ولهذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه أن يباعد بينه كما باعد بين المشرق والمغرب ثم قال ونقني من خطاياي كما نقشت الثوب الأبيض من الدنس وهذا شأن المؤمن يحرص على أن يكون قلبه أبيض كحرصه على نقاء ثيابه ذلك أن الإنسان إذا غفل عن الذنب فإنه يوشك أن يتلطخ ثوبه ذنب وراء ذنب وراء ذنب وراء ذنب حتى يتسخ الثوب جدا فيصبح كريه المنظر وهكذا القلب إذا تتابعت عليه الذنوب دون توبة فإنه يصبح أسود مظلم ويغشاه من الهم والغم بقدر ما يقع فيه من الذنوب والمعاصي وهذا ليس هو آخر الأسئلة بل ثمت أسئلة بإذن الله تبارك وتعالى نستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله السلام عليكم رحمة الله وبركاته